ایا کن عبود و ایا کن استعین، ایا نعبد عبود و ایا کن استعین ایا و ایا کن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين